هُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك Mun senut dihun, thumma ymasuhum أعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 119. إن العاقبة للمتقين 110. وإلى عاد أخاهم هودا 111. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني يا إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريد ما قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا توكلت على الله ربي وربكم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها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 ولم ما جاء أمرنا نجئنه دون والذين آمنوا معه برحمه منا ونجئنه من عذاب غليظ.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 قل نجداد عنيد واثمن في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه واثمن في هذه ألا إن عاداً كفروا ربهم أَلَى بُعْدَ الْعَادِ قَوْمُ هُودٍ أَلَى بُعْدَ الْعَادِ قَوْمُ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَةٌ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَةٌ قَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ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 تعمركم فيها فاستغفروه ثم تروه إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا Al-Fatihah. وأتاني منه رحمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ورفينت من ربي وأتاني منه رحمة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته تزيدونني غير تخسير واتاني منه رحمه ثمنيا يسوني من الله ان عصيته تزيدونني غير تخسير هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَذَرُوهَا ذَبُ قَرير فَعَقَرُوها فَقَالَتْ امْتَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَعَقَرُوها فَقَالَتْ فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ لك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها كان غَنَمَ فِيهَا أَلَئِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَئِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِثَمُودَ أَلَ بُعْدًا لِثَمُودَ ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلام ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلام قال سلام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 وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوتُ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوتُ وَامْرَأَتُهُ قَالُوا فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء ويلتا االذ وانا عجوز وهذا ذل لي شيخا, شيخا ان يا ويلتا االذ وانا وهذا ذل لي شيخا هذا شيء عجيب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 إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد، فلما ذهب عن إبراهيم الرو وجاؤه البشري يجادلنا في قومه. لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أسيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قر جاء أمر ربك وإنهم أسيهم عذاب غير مردود ولم وَجَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ والجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات واجاء قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم فاتقوا قُلْ اللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد 39. قالوا لقد لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَاوي إِلَى رَبٍّ شَدِيد قَالُوا لَئِنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَمْ أو لك يصلوا إلي قالوا يا لوك إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسر أري بأهلك بقطعين من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمقرنا عليها حجارة من سجيل منظود مسوَّمةً عند ربك مسوَّمةً عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدي أنا أخاهم شعيب وإلى مدي أنا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 أخاف عليكم عذاب يوم محيط ولا تنكفوا المكيان والمكيان ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويا قوم أوفوا المكيال بقية الله خير لكم إنكم تؤمنون. بقية الله خير لكم إنكم تؤمنون. وما أن عليكم بحفيظ. مَا عَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إنك لأنت حليم رشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا كُونِي مِنْهُ رِزْقٌ حَسَنٌ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَنَتَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب